أو يُبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيضٍ فَمَا أُوتِيَتُم مِن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 لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إن